بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ شيئا في الصرف الذي أخذناه في الدرس السابق اتصل هل اتصل الفهم به أم انقطع نعم اتصل متى تبدل الواو او الياء تاء نعم اذا وقعتا ماذا فاء للافتعال وما تصرف منه اذا وقعتا فاء للافتعال وما تصرف منه درس اليوم قال النوع الثامن إبدال الطاء من تاء الافتعال تبدل الطاء وجوبا من تاء الافتعال يعني الذي أدرك المسألة الأولى يسهل عليه إدراك هذه المسألة تبدل الطاء وجوبا من تاء الافتعال وما تصرف منه إذا كانت فاؤه أحد حروف الإطباق وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء. مثال الصاد: الفعل اصطبر الفعل استطبر. مأخوذ من الصبر. ووزنه افتعل. فكان حقه أن يقال فيه يستبر. يستبر. فتجد الصاد وقعت فاء في افتعل فتبدل تاء افتعل طاء فتصير اصطبر اصطبر لهذا كثير ممن لا ينتبه عند القراءه يجد الباء المستفله وقعت بين الطاء المطوقه المستعلية وبين الراء المفخمه فيفخم الكل يقول استابا با قال فتصير استبارا وكذلك يقال في مصطبر واستبار ويصطبر. ولا تدغم الصاد في الطاء لأن الصاد حرف صفير والصفيري لا يدغم إلا في مثله مثال الضاد الفعل اضطرب وزنه افتعل مأخوذ من الضرب فكان حقه أن يقال فيه اضطرب فترى الضاد وقعت فاء في افتعل فتبدل تاء افتعل طاء فتصير اضطرب ولا تضغم الضاد في الطاء لأن الضاد حرف مستطيل أي فيه صفة الاستطالة والادغام يفوت هذه الصفه مثال الطاء الفعل اطهر وزنه افتعل ماخوذا من الطهر فكان حقه أن يقال فيه اطهر فترى الطاء وقعت فاء في افتعل فتبدل تاء افتعل طاء فتصير اطهر فيضغم وجوبا لاجتماع المثلين في كلمة واولهما ساكن فيقال اطهر مثال الضاء الفعل يضطال ما وزنه افتعل مأخوذ من الظلم فكان حقه أن يقال فيه يضطال ما فترى الضاء وقعت في افتعل فتبدل تاء افتعل طاء فتصير يضطال ما ثم لك بعد ذلك ثلاثة أوجه الإظهار أي يبقى الضاء على ما هي عليه والطاء و على ما هي عليه. تقول إظ إظ طالما إظ الضاء على ما هي عليه والطاء على ما هي عليه. الوجه الثاني للضgam بإبدال الأول من جنس الثاني فتصير إظ طالما بالطاء المهملة. الثالث الاضgam أيضا لكن بإبدال الثاني من جنس الأول فتصير إظ ضالما بالضاء المشاله الضلمة. بالضاء المشالة المعجمة وقد روي قول زهير ابن أبي سلمى هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم بالأوجه الثلاثة المتقدمة فيظلم فيظلم فيظطلم رويه بالثلاثة الأوجه نشرحها على السبورة انتبهوا بارك الله فيكم افتعل ركزوا وانتبهوا افتعل المسألة السابقة في الواو والياء قلنا إذا وقعت ماذا الواو أو الياء عندها تبقى فيها الواو والياء فاء لماذا للافتعال طيب اذا وقعت فاء لماذا للافتعال وما تصرف منه كيف تقو تقول ايتصل ايتسرى يحصل ادغام نعم اذا الواو والياء فاء في الافتعال هذه المساله هذه المسألة في الحروف المطبقة الصاد ضاد والطاء والضاء إذا وقعت هذه فاء لإفتعال فالتغيير لا يكون فيها التغيير يكون في التاء التي بعدها ماذا نقلب التاء نقلبها طاء ما هو السبب أنها وقعت هذه الأحرف المطبقة فاء للافتعال فالتاء مستفلة وهذه الأحرف مستعلية مطبقة فيصعب الانتقال من المستعلي الى المستفل يعني بعده في صيغه يكثر تردادها ان تقول اصطبر تقول اضطرب وتقول اغتلم ففيه شيء من الصعوبه فسهلوه بإبدال التاء حرفا من مخرجه وهو مستعلي مخرج التاء يشاركها فيها حرفان ما هما الدال والطاء ما هو الذي يناسب الحرف المطبقة التاء يناسب لها في مخرجها الدال والتاء الدال والطاء ما الذي يناسب الحروف المطبقه الطاء لانها مثلها لانها مثلها اما الدال مستفل ما زال مست على الاستفال فلما تنافرت التاء في المخ في الصفات مع الحروف المطبقه ابدلوها بحرف يناسب الحروف المطبقة ومن مخرج التاء فلم يذهبوا بعيدا. إذن انظر الآن إص الاول الأول إص إص إص أصلها إستبر إستبر هذه الفاء وهذه التاء ماذا سنبدل التاء طاء فنقول ماذا استبرأ، الضّ يب ترّب، يب ترّب، ماذا سنبدل التّ، طّ، فنقول ماذا، يب طارّب، الطّ، الطّهرة، أصلها يط، تهرة، يط اطهر سنبدلها طاء اطهر ثم تطغم اطهر اض تلم اض تلم تبدلها طاء فتقول اض طالما اض طالما ثم لك في هذا أيضا وجهان آخران هذا الظلمة والثاني هذا الأول الثاني أنك تقول الظلمة لإضغام لإضغام على وجهين أن تقلب الأول من جنس الثاني فتقول الظلمة وان تقلب الثاني من جنس الأول فتقول الظلمة هذا درس اليوم فما فما هو درس اليوم اذا وقعت احرف الاطباق فان افتعل وما تصرف منه فما الذي يقلب هل احرف الاطباق تغير ام الذي يتغير التاء في افتعل التاء في افتعل ماذا يقلب يقلب طعان فاذا جئت تبحث عن ماده اضطرباء اين تبحث عنها اين تبحث عنها في الضاد جردها من الزوائد التا زائده والطا زائده في الضاد والراء والباء في ضرباء اضطرب هذه الان افتعل ما هو الزائد فيها الزائد فيها ماذا الهمزه والتاء اذن اصطبر زاد فيها الهمزه وماذا والطاء اين تجدها في صبر اضطرب زاد الهمزه والطاء تجدها في ضرب اطهر في طهر اذ في ظلم لو جاء يعني شخص ما عنده هذه القاعدة التي اخذناها اليوم ربما يبحث عن, عن الطراب في ماذا في ض طاء راء باء يبحث عن الضاد مع الطاء والراء والباء قد يبحث عن الطلماء أين الطلماء في طلماء ما في طلماء يبحث عنها في المعاجم في طالما لا يجد مادة في اسمها طالما طيب مثلا تدل على هذا المعنى الذي يريده فهذه الآن القواعد تبين لك ما الذي حصل للكلمات ما الذي طرأ عليها من تغييرات حتى يسهل عليك معرفة الزائد من الأصل والبحث السهل في المعاجم ولماذا غيرت هذه العرب هذه الكلمات و هذا اي شيء كان هذا التغيير مثل هذه الآن للمحافظه على نسق الصوت حروف مطوقه بعدها طاء انسب من حروف مطوقه بعدها التاء المستفله واضح طيب هذا درس اليوم